ا س ت و ا ن ا ت الكواكب الشعر ا الشعبي طانيوس الحملاوي اخدت ص ف ر ة م ا ط و ل ي والف وشتال اشتقنا ل أ ك ل التبولي <موسيقى> ونوم العرزال ياخدت صفرتنا طول يا ضيعتنا اشتقنا الاكل التبولي ع ص ط ي ح ط ن ا وزر خيار القيلوله من نقبتنا وكب ا ل ن ي ل م ج ب و ل ي حد الشلال اشتقنا الاكل التبولي الارمان ونوم شقنا نطلع عالتل لفوق الكرمات وناخد ع ص ف و ر و ش ل و ن ص ل الدباب وتورد عالعين تمل جرار الزينات وبالكوع ملام السله عنائي الاشكال <تصفيق> بيت ا ل ض ي ع ة رباني معود عالكيف وفي عنا خ و ي بملاني التكريم الضيف وفيات السن دياني بعز الصيف بتسوى ياقمر كاني مليون ريال <تضيح>